الدرس الثالث عشر تدريبات على ا ل ش د ة ب ا ض ما راى ش د بر ر ا كسرار ي بر زافت حاز زا بر ز ا حاضا ما صاد شده حص صاد كسراص حص ي لام ف ت ح ا لا حص ي لا صاد ف ت ح ا دال شد صد دال ف ت ح ا دا صد قاف ف ت ح ا ق صد ق عين ف ت ح ا دال شد عد دال فتحاده عدد ق ا ف ف ت حاذل شده قد دال فتحاده دا قد رافت حاره را قدر را ك ا ف ف ت حاذل شده كذب ذال فتحاذا كذبا فتحابا كذب نون فتحا عين ش د ا ن ع عين فتحا نع ميم فتحاما نعم يا فتحايا ضمان شدا ظن نون ضمان يظن يا فتحايا حاضماض شدا حض ضضماض يا حض جيم فتحا نون شدا جن نون فتحان ج ن ة تا كسراتين ج ن ة ذا ل ف ت ح را ش د ذر را فتحا ذره تا كسراتين ذ ر ة ق و ة ك ر ة سعرت قدمت كذبت زوجت س ج ر ت ف ج ر ت سيرت عطلت كورت تافت حاطاشت ذ ت ق فتحاق ط تط لام كسرالي تطلي عين ضماع تطليع تحدث نون ضمان يا فتحا سين شدايس سين كسراسي نيس َُِّ را ضمار ََُّ نيسر َُُِّ ها َ ضماه ََُ م ِ ن ْ ضما ََ لام َ سكون ُ مل ُْ هم ُ البا َْ فتحا ََْ يا شدا ََّ بي يا َ كسراي ََْ هم ُ البي َِّْ نون فتحان هم البين ة تا ضمات هم البينه قيمه عشيه مذكر ّ ايان اياك لام كسره لام ش د ا للا ل م فتحه الف صغيره لا ه ا كسره لله تا فتحه تا جيم فتحه لام ش د ا جل لام فتحه الف صغيره لا تجلى تصدى تزكى تولى توابا ثجاجا ّ يصلى فعال كذابا وهاجا ممددات مكرمات مطهرات واو فتحه سين شدا وسين وس فتحه س وس ميم فتحه الف مدمى همزا كسرائي وسمائي ا وفتحتا ا شدى واتا فتحتا واتا رافتها الف مدرا همزا كسرائي والتراء با كسراب والترائب والناشطات والنازعات والسابيحات فالسابقات فا فتحا لام سكون فال ميم ضمام فالم دال فتحا باشددب با كسرابي فالم دب را ف ت ح ألف صغيره را فالمدبرا تا كسرات فالمدبرا تا ضما باس كون تب لام فتحه سين شدالس سين فتحه س ت ب ل س رافت حالف مدرا همزه كسرائي ت ب ل س ر ا ئ ي ر ا ضمار ت ب ل س ر ا ئ ر فمهل ِ الكافرين َِِ بالخنس َُِ الجوار ِ الكنس َِ همزه كسره اسكون اه دال كسره دي اه دي نون فتحه صاد شد ّ نص صاد كسراسي اهد نص رافت حالف صغيره را طافت ح ل ا م سكون طل اهد نص را طل م ي ن ضم سين سكون مس تافت حات قاف كسرى ياسكون قيم فتحاما اهدنا الصراط المستقيم